فالواجب على المكلفين جميعا أن يتوقعوا بالدين ما يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصمون كيف يزكون كيف يحجون كيف يعمروا بالمعروف ويهنى منكر كيف يعلمون أولادهم كيف يتعاونوا مع أهليهم كيف يدعون ما الله عليهم يتعلموا يقول النبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وأتباعه وعلى كل من صلى وسلم عليه أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات أيها الأبناء الطلاب والطالبات المتابعون لنا عبر مواقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة أيها الإبناء الطلاب هنا في الاستديو في موقع البث من الرياض ومع هذه الليلة المطيرة والمطر رحمة اللهم صيبا نافعا اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين وسبحان من سبح الرعد بحمده في المحاضرة الماضية كنا قد تحدثنا بحمد الله عن فضل من حقق التوحيد وقلنا بأن من حقق التوحيد تحقيقا تاما كاملا كان ثوابه ماذا؟ نعم احسنتم دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب فلا يحاسب ولا يعذب لا في القبر ولا في المحشر ولا في النار ولهذا لا يسأل في القبر ولا يسأل ولا يحاسب في المحشر ولا يعذب في القبر ولا يعذب في المحشر ولا يعذب في النار ولا شك أن هذا أيها الموحدون فضل عظيم ويدفع الموحد إلى أن يسعى إلى تحقيق التوحيد لينال هذا الفضل العظيم. بعد الانتهاء من الوحدة الأولى المتعلقة بمفهوم التوحيد. وأهمية التوحيد وفضائل التوحيد وفضل من حقق التوحيد ننتقل للوحدة الثانية في المقرر وهي عن حقيقة الدعوة إلى التوحيد وعناية الأنبياء والمرسلين وعناية نبينا صلى الله عليه وسلم والتابعين له من صحابته ومن تبعهم بإحسان بالدعوة إلى التوحيد وإن شاء الله ننهي هذا الموضوع في هذه المحاضرة والمحاضرة التالية بإذن الله وتوفيقه وإعانته وتسديده الهدف العام من هذه الوحدة أولا معرفة أهمية الدعوة إلى الله ومعرفة فضل الدعوة إلى الله ومكانة الدعوة إلى الله عز وجل أيضا التعرف على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله التي هي دعوة إلى التوحيد ودعوة إلى شهادة الله لا إله الا الله لأجل الاقتداء والتاسي به صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم ثم أيضا من أهداف هذه الوحدة استنباط الأساليب والأخلاق والطرائق والوسائل التي كان يستخدمها صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتي ينبغي على الدعاة إلى الله أن يتحلوا بها تاسيا بنبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يرزقنا واياكم شفاعته يوم القيامة هذه هي الأهداف العامة لهذه الوحدة قد يقول قائل ما علاقة هذا الموضوع بالموضوع السابق ما صله هذه الوحدة المتعلقة بالدعوة للتوحيد والعناية به بالوحدة الأولى التي تحدثنا فيها عن مفهوم التوحيد وحقيقة التوحيد وأنواع التوحيد وفضل التوحيد فالجواب أن نقول لما كان التوحيد من الأهمية بمكان كما تقدم في المحاضرات الخمس السابقة وكان من الفضل بمكان كان من المهم لمن وفقه الله عز وجل ومن عليه وهداه إلى التوحيد الخالص وتحقيقه كان من المهم أن يسعى في الدعوة إليه اقتداء بخير الدعاه إلى الله وسيد الدعاه إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن بعدهم بل اقتداء الانبياء والمرسلين في عنايتهم بالدعوة إلى التوحيد هذا ما يتعلق بسلة هذا الموضوع ويدل أيضا على أهمية ذلك أن الله عز وجل وصف في كتابه في سورة العصر التي كان الرجلان من الصحابة إذا التقيا لا يفترقان حتى يقرأ أحدهما على صاحبه هذه السورة والتي قال فيها الإمام الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم في هذه السورة يقسم الرب تبارك وتعالى بالعصر الذي هو آخر الزمان أو الذي هو عمر الإنسان والحياة والعصر إن الإنسان لا في جنس الإنسان في خسارة إما خسارة مطلقة من جميع الوجوف فيخسر الدنيا والآخرة عياذا بالله أو خسارة من وجه فقد يخسر المؤمن من الدنيا بقدر تفريطه في طاعة الله هل ممكن؟ هل ممكن المسلم أن تناله الخسارة؟ أعطونا دليل عادنا الله وإياكم من الخسارة في اخر سوره المنافقون يقول عز وجل يا ايها الذين امنوا النداء لاي شيء للمؤمنين أو لا يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله والذكر هنا عام اولى يشمل الأذكار الصباح والمساء أذكار الصلوات ويشمل الصلوات لا تلهكم ذلك عن ذكر الله فالنتيجة فأولئك هم الخاسر خسر من هذا الوجه هذه خسارة من وجه دون وجه ولهذا الله عز وجل يقول هنا في صورتي العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من هؤلاء الرابحون جاء الله وإياكم وإخواننا المشاهدين منهم من هؤلاء الرابحون من حققوا هذه الصفات الأربع إلا الذين آمنوا آمنوا بماذا؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشر حققوا الإيمان ثم أضافوا إلى ذلك عملوا الصالحات ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين الإخلاص والاتباع, والاتباع, والاتباع ثم ماذا؟ وتواصوا بالحق وتواصلوا بالصبر لاحظوا هذه الصفات الأربعة بالوصفين الأولين يكمل العبد نفسه فيكون صالحا أو لا يعني أنه حقق التوحيد في نفسه حقق الإيمان ثم ماذا ينبغي عليه ماذا أن يسعى إلى إصلاح غيره ولهذا فرق بين الصالح والمصلح أو لا ما الفرق بينهما ما الفرق بين الصالح والمصلح نعم شيخ الفرق بينهما أن الصالح يعني صلاحه ينفعه في نفسه, في نفسه قاصر, نفسه قاصر, قاصر نعم أما المصلح فقد نفع نفسه ونفع غيره أحسنت فهي مرتبة ماذا؟ مرتبة أعلى, من أعلى يعني من أنه دعا إلى الله أمر بالمعروف ونهى عن المنكر دعا إلى التوحيد ولهذا قال الله تبارك وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولم يقل أهلها صالحون فلو كانوا صالحين في أنفسهم ولكنهم لا يأمرون ولا ينهون ولا ينكرون المنكر تنالهم العقوبة أو ما تنالهم تنالهم, تنالهم. حتى, يأمرون حتى يأمروا بالمعروف وينهى عن المنكر وهنا تأتي فائدة ماذا الدعوة إلى التوحيد فينبغي للموحد الذي عرف التوحيد وحقق التوحيد وفضل التوحيد أن لا يقتصر على نفسه بل ماذا يدعو غيره إلى التوحيد ينبغي لمن عرف التوحيد وحققه لأن لا يقتصر على نفسه بل لا بد مع المعرفة والعمل أن يدعو إليه وهذا الحقيقة من تمام تعظيم الله أولا ولهذا يجد المؤمن قوي الإيمان إذا شاهد حدود الله تنتهك يغار أو لا يغار يغار فيجد في قلبه حرقة لكن ضعيف الإيمان هل يغار إذا انتهكت حرمات الله لا يبالي ولهذا في حديث حذيفه الطويل في, في عرض الفتن على القلوب قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عود عود فاي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سودة واي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصبح القلوب على قلبين أبيض كالصفة لا تضره فتنة ما دامت السماوة والأرض والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية يعني كالكاس تقلبه يتعفن أو لا هكذا القلب المفتون ما علامات هذا القلب أعادنا الله وإياكم منه قال عليه الصلاة والسلام كالكوز مجخية ماذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر إلا ما أشرب فيه من هواه يعني لا يبالي يرى المنكرات ولا يبالي بل أحيانا قد يحب ان تشيع الفواحش يرى الأخطاء وهو يعرفها لكن لا يبالي فهذا يكون ماذا مريض القلب ولهذا تاملوا في قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت ما قال لأنفسكم أو لا خير الناس للناس لماذا لماذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لماذا قدم وصف الأمر بالمعروف أنه منكر على وصف الإيمان لماذا لأنه دليل على الإيمان وصحة الإيمان وأنت تلاحظ في الواقع المشاهد الإنسان قوي الإيمان الذي يغار على حدود الله يحترق قلبه إذا رأى حرمات الله تنتهك وهذا من كمال التوحيد فتجد أن من تمام التوحيد أنه ينبغي للموحد أن يدعو إلى التوحيد الذي عرف فضله ومكانته وهذا أيضا من تعظيم الله أو لا ومن إجلال الله انك تدعو الى التوحيد وتنهى عن ضده بعض الناس يقول اعمل بالحق واترك الخلق هل هذا صحيح لماذا اعمل بالحق واترك الخلق يعني بمعنى انك لا تبالي هذا صحيح هذا ماذا هذا تقصير كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرأ منكم مرأ منكم منكرا فلغيره بيده اذا كان له الصلاحيه فان لم يستطع فبلسانه ما استطاع اقل الاحوال ماذا بقلبه ويترك المنكر بل جاء في في حديث أبي هريرة قال وذلك أضعف الإيمان جل على الإيمان يضعف أو لا يضعف وفي حديث ابن مسعود وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردن وهذا كله يدلك على أهمية الأمر بالمعروف والنهي على المنكر كما ذكر الله عز وجل في صفات الرابحين الذين سلموا من الخسارة من جميع الوجوه آمنوا وعملوا الصالحات ف هذا حقق الصلاح في أنفسهم، ثم ماذا تواصلوا بالحق، أي دعوا إلى الحق، دعوا إلى الخير، دعوا إلى الهدى، دعوا إلى الكتاب والسنة والعمل الصالح، وتواصلوا ماذا بالصبر بجميع أنواعه، فهذا دعوة يستحق، وأعظم أمر يدخل في الحق الذي يتواصل به ماذا التوحيد، ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. في اول كتابه الاصول الثلاثه اعلم رحمك الله وهذا من شفقه اهل العلم للمسلمين ولطلاب العلم يدعون لهم بالرحمه نسال الله ان يرحمنا واياكم وعموم المسلمين اعلم رحمك الله انه يجب علينا اي عموم المسلمين عموم المكلفين تعلموا اربع مسائل الاولى العلم ثم عرفه بقوله وهو معرفه الله ومعرفه نبي ومعرفه دين الاسلام بالادله وهذا هو تحقيق التوحيد ثم ثانيا عرفت التوحيد تعمل به تحققه في نفسك ثم المرتبة الثالثة تدعو إلي بالأساليب والطرائق التي سنذكرها تتبع سبيل الأنبياء بالحكمة والموعظة الحسنة ثم في أثناء الدعوة تواجه مصائب أو, أو لا ستواجه ما كتب الله القبول لكل أحد حتى الأنبياء كما تقدم الحديث السابق فيتحتاج ماذا؟ أنك تصبر على ذلك كما ذكر الله عز وجل في صورة العصر هنا تنبيه مهم لما نقول الدعوة للتوحيد هل نعني بذلك الدعوة العامة؟ أو نعني بذلك الدعوة التفصيلية في معرفة مفهوم التوحيد وخاصة في أوساط المسلمين لما نقول الدعوة للتوحيد هل معني الدعوة العامة الاجماليه فقد يقول قائل المسلمون يعرفون التوحيد يعرفون معنى لا إله إلا الله او لا والجواب أن نعني بذلك الدعوة الإجمالية وإنما نعني الدعوة التفصيلية يعرف ماذا تعني لا إله إلا الله يعرف شروط لا إله إلا الله يعرف اركان لا إله إلا الله يعرف لوازم لا إله إلا الله يحقق لا إله إلا الله في قلبه يحققها في نفسه فالمقصود هنا الدعوة التفصيلية وليس المراد الدعوة الإجمالية التي يعرفها عموم المسلمين بل نعني على لجهة التفصيل فيعرف أفراد التوحيد وكذلك التحذير من أفراد الشرك وصور الشرك التي قد يقع فيها كثير من المسلمين أما الإجمال فالكثير يدعو لي او لا تجد في كثير من العالم الإسلام من يدعو لي التوحيد لكن عندما تسأله عن التوحيد تجد الخلل او لا تجد الخلل الكبير إما يفسره بتوحيد الربية فقط ربما تسأل كثير من المسلمين في هذه العصور المتأخرة عن معنى لا إله إلا الله فتجد إيش الخلل والقصور في المفهوم وقد يفسرها بالروبية يقول لا إله إلا الله تعني لا موجود إلا الله خالق إلا الله لو كان هذا هو معناها لقالها أبو جهل وابو لهب أو فتجد الخلل والقصور إذا الناس يحتاجون إلى ماذا؟ إلى التصحيح مفهوم إلى أن يعرفوا ماذا تعني لا إله إلا الله ما شروط لا إله إلا الله كذلك فيما يتعلق ببقية أفراد التوحيد والنهي عن أضداده من أفراد وصور الشرك التي قد يقع فيها كثير مسلمين نتيجة الجهل وعدم التعليم فلما نقول الدعوة هنا خاصة بين أوساط المسلمين نعني الدعوة التفصيلية في بيان معنى لا إله إلا الله شروط لا إله إلا الله لوازمها في بيان أفراد التوحيد في بيان التحذير من صور الشرك الأكبر والأصغر ووسائله من الأدلة التي تدل على أهمية الدعوة إلى التوحيد أولا نذكر آية ثم نذكر حديثين يقول الله تبارك وتعالى في صورة يوسف لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هذه الآية كما تلاحظون أيها الشباب ظاهرة الدلالة في الدعوة إلى التوحيد كيف استنبطوا هذا قبل أن نعلق عليها نعم أين التوحيد فيها ادعو إلى الله طيب أيضا لاحظ في آخر الآية ماذا قال وما انا من المشركين هذا فيه ماذا تأكيد وتصريح بأن الدعوة إلى الله ومن دعوه التوحيد أيضا وما أنا من المشركين لاحظ الشرك هنا عام قل الخطاب هنا لمن للنبي عليه الصلاه والسلام والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب ماذا لامته قل هذه سبيلي اي ماذا طريقتي ومنهجي الذي اسير عليه فما هي طريقه النبي صلى الله عليه وسلم وما هي سبيله وما هي سنته انه ماذا يدعو الى الله على بصيره قل هذه سبيلي أي طريقتي ومنهجي في الدعوة إلى الله أدعو إلى الله لاحظوا كلمة إلى الله فيها الإشارة إلى شرط الإخلاص في الدعوة أو لا حيث أن الدعاء إلى الله منهم من يدعو إلى الله ومنهم في الواقع يدعو نفسه كيف يدعو إلى نفسه؟ كيف يكون الداعي إلى الله يدعو إلى نفسه؟ يدعو إلى الله لأجل ان يعظم بين الناس او لا فيدعو رياء فهو في الواقع لم يدعو إلى الله خالصا بل هو في الواقع الامر يدعو ماذا إلى الله وقد اشرك نفسه مع الله لأجل ان يعظم لعلي ان يجل طيب كيف تفرق بينهما كيف تفرق بين من يدعو إلى الله خالصا وبين من يدعو إلى الله وهو في الواقع يدعو لنفسه لأجل أن يعظم ويجل بين الناس يفرق بينهما أن الداعي إلى الله يحب أن يهتدي الناس لدين الله حتى ولو كان على غير يده يفرح إذا أسلم الناس وهدد الناس وأقبلوا إلى الله ولو لم يكن عن طريقه بل احيانا قد لا يبرز نفسه ولا يذكر ماذا؟ أن الذي هو فعل هذا وتأملوا في سير العلماء الربانيين تجدون ماذا؟ أنهم لا يبرزون ذلك بل إذا حصل من الخير أسنده إلى من؟ إلى الله بفضل الله وتوفيقه الذي يدعو إلى نفسه تجد أنه يحب أن يظهر وأن يبرز وأن يعظم وأن يجل وأن تذكر محاسنه بل ربما نسب ذلك ماذا؟ لنفسه أيضا من علامة يدعي نفسه تجد أن هذا الذي يدعو إلى نفسه إذا اهتدى الناس على غير يده وعن غير طريقه يحاول أن يقلل ماذا من, من شان ذلك وللأسف للأسف تجد هذه الآفة عند بعض طلاب العلم والدعاه إذا والله اهتدى عن طريق شخص آخر تجد ماذا التهوين والتقليل وربما البحث عن الأخطاء فهذا يدل على ماذا آفة من آفات الإخلاص بل ربما إذا أقبل طلاب العلم على عالم ولم يقبلوا على الاخر تجد الذي يحب الخير من العلماء يحمد الله ويثني عليهم بر من علمائنا من يكتب خطابات شكر لبعض طلاب العلم وبعض العلماء إذا فعلوا خيرا يثني ويشجعهم الذي في دعوته نوع من حضوظ النفس التقليل من هذه الجهود ولهذا ينبغي للداعي الله أن يحرص على الإخلاص لأن الله عز وجل قال في كتاب عن النبي الدعو إلى الله ويجاهد آهد نفسه لا يدعو رياء لا يدعو لأجل أن يعظم أن يجل بل يحب أن يهتدي الناس وأن يسلم الناس وأن يؤمن الناس وأن يقبل الناس على الخير وأن يقبل الطلاب على الخير وعلى العلم ولو لم يكن ذلك على يديه بل لا يبرز يصف. نفسه وإذا قرأتم تراجم العلماء الربانين تجدون هذه الصور ظاهرة في خلاصهم لله في حديث سعيد بن جبير السابق في اشاره الاخلاص او لا نعم لما اخبره عن النجم الذي سقط البارحه حتى لا يتهم بانه كان يصلي قال أما اني لم اكن اي نعم هذا يدل على الصدق والاخلاص قال على بصيره والبصيره ماذا العلم البصيره يعني العلم وكذلك البصيره بحال ماذا في حال المدعو وهي الحكمة كما قال عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فالبصيرة هنا عامة تشمل العلم الذي يحتاجه الداعيه إلى الله وكذلك معرفة حال المدعو فمن شرط الدعوة إلى الله أن تكون ماذا على بصيرة يعني عن علم بما تدعو إليه وعن معرفة بحال المدعو أما الذي أرحمك الله أما الذي يدعو بغير عل فلا شك أنه ربما أفسد أكثر مما يصلح وكيف يدعو وهو لا يعلم اصلا وفاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه وعليه فما بعض الناس اذهب وادعو وافتح فمك ويرزقك رب العالمين ليس صحيح فالإنسان لا بد ماذا أن يدعو على بصيرة، على بينه، وعلى علم ومعرفة بحالي المدعو، كما سيأتي إن شاء الله في الحديثين التاليين في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما اهل كتاب، هذه البصيرة ولا؟ فتعرف حال من يدعو فهذا أيضا من شروط الدعوة إلى الله وهو أيضا منهج الأنبياء وأسلوب من أساليب الأنبياء الإخلاص والعلم البصيرة. قال على بصيرة انا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني عود الضمير هنا قوله ومن اتبعني هل المعنى أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني على بصيرة أو المعنى أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعون إلى الله على بصيرة أي المعنيين مراد الثاني أو لا هل بينهما فرق نعم بينهما فرق كبير على المعنى الأول أن الأتباع لا يدعون وليس هذا مراد بل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحق والحقيقة هم الدعات الله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحق والحقيقة والكمال والتمام هم الدعات الله ولهذا الأنبياء هم ورثه العلماء والعلماء هم ورثه الأنبياء ومن لم يهتم بالدعوة والأمر بالمعروف وأنها عن المنكر لا من قريب ولا من بعيد فليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحق والحقيقة بمعنى أن اتباعه قاصر وناقص لماذا؟ لأن الله قال النبي على بصيرة أنا ومن اتبعني يعني كذلك من اتبعني يدعون الى الله على بصيرة فإذا كان لا يدعو الى الله أصلا فاتباعه ماذا؟ قاصر أو لا وناقص إذا كان يدعو على غير بصيرة يدعو على جهل فهل يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحق والحقيقة والجواب لا لماذا لانه لماذا لم يحقق لم يحقق الشرط وهو الدعوة إلى الله على بصيرة إذن أيها الشباب يا طلاب العلم يا من تريدون الاقتداء والتأسر بنبيكم صلى الله عليه وسلم أتبعه على الحق والحقيقة هم الدعاه إلى الله على بصيرة في قوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي ومن اتبعني يدعون إلى الله على بصيرة ثم قال وسبحان الله المعنى إيش تنزيه الله هذا فيه التوحيد أو لا وأنت إذا قلت سبحان الله فالمعنى أنك تنزه الله عن كل شريك تنزهه عن كل شريك في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وعبوديته تنزهه عز وجل عن مماثلة المخلوقين تنزهه عن كل صفة نقص وعيب تنزهه عن النقص في صفات الكمال وهكذا أنت أيها المسلم إذا قلت في ركوعك وسجودك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم فتستحضر هذا المعنى العظيم إذا وأنت في صلاتك تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم تستحضر هذا المعنى العظيم أي أنزهك يا الله عن كل صبة نقص وعيب أنزهك عن مشابهه ومماذلة المخلوقين أنزهك عن النقص في صفات الكمال أنزهك عن أن يكون لك شريك في ربوبيتك وألوهيتك وأسمائك وصفاتك وهذا هو التوحيد دعتتم إذن هذه الآية دلت ماذا؟ على أن هذه الدعوة إلى الله دعوة إلى أي شيء إلى التوحيد فتنزه الله عن مشابهة المخلوقين ولا شك أن الشرك أقبح القذائح وأظلم الظلم وأعظم الذنوب ولهذا نزه الله عز وجل نفسه عنه قال وسبحان الله وما أنا من المشركين أي أن بسعى سلم وكذلك أتبعه ليسوا من المشركين بجميع صور الشرك لا من المشركين في الروبية ولا في الألوية ولا في الأسماء والصفات لا من المشركين الشرك الأكبر ولا الأصغر فهذا تنزيه للخالق عز وجل عن الشرك بجميع صوره وأشكاله دقيقه وجريه فالآية ظاهرة الدلالة في الدعوة إلى التوحيد وفي بيان شروط الدعوة التي ينبغي للداعي إلى الله أن يتحلى بها وجه الاستدلال فيها ظاهر في بيان طريقة النبي عليه الصلاة والسلام يستفاد من الآية أن الدعوة إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي طريقة ماذا أتباعه بقوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وعليه فأي داعية ويطالب طالب علم لا يهتم بالتوحيد ولا يعطي التوحيد الأولوية دعوته قاصره أو لا قاصرة مصيرها إما الفشل وإما الخلل أعيد أي داعية أي عالم أي طالب علم لا يعطي التوحيد الأولوية والأهمية في دعوته بل يجعله من آخر الأولويات فدعوته مصيرها الفشل أو الخلل وتاملوا في التاريخ أو لا الدعوات الإصلاحية التي أهملت التوحيد كان مصيرها ماذا؟ الخلل او الفشل أو القصور او النقص والدعوات التي عنيت بالتوحيد كتب الله لها ماذا القبول والنجاح ونصر الله بها الإسلام والمسلمين فهكذا ينبغي لكل طالب علم لكل داعية لكل دعوة إصلاحية أن تعنى بالتوحيد اولا وقبل كل شيء كما هو منهج نبينا عليه الصلاة والسلام وكما هو منهج الأنبياء قبله وكما قررنا سابقا هذا لا يفهم من الغفلة عن بقية المنكرات بل إنها تأتي ماذا بعد تقرير التوحيد ولا يفهم من أيضا إهمال جميع الفضائل والمحاسن الأخرى لكنها تأتي ماذا بعد العناية بالتوحيد فيعطى التوحيد الأهمية والأولوية أيضا يستفاد من الآية أنه يجب على الداعي إلى الله أن يكون عالما بما يدعو إليه وعالما بما ينهى عنه لأن هذا هو شرط البصيرة ولهذا البخاري بوى وصعيح باب العلم قبل القول والعمل العلم قبل القول والعمل أما أن يدعو وهو لا يعرف ما يدعو إليه فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح أيضا في الآية التنبيه على شرط الإخلاص في الدعوة إلى الله والعمل لا يقبل ولا يثاب صاحبه عليه إلا إذا كان خالصا لوجه الله ولهذا قال عز وجل أدعو إلى الله فلا يكون للنفس حضوض لا يكون للنفس حضوض في بذل العل في العلم وفي الدعوة إلى الله إذا دخلت حضوض النفس أفسدت العمل ودخل فيه الشرك والرياء والسمعه والمراءه في ايه من الفوائد ان البصيره فريضه اي واجبه لماذا لان اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب ولا يتحقق اتباعه الا بالبصيره التي هي العلم واليقين والحكمه بصيره في فيما يدعو اليه وبصيره بحال من يدعوه هذا ما يستفاد من الايه من بيان أهمية الدعوة للتوحيد وحكم الدعوة للتوحيد وفيها أيضا الإشارة إلى شرائط الدعوة الى الله ووسائل الدعوة الله التي هي دعوة إلى التوحيد هنا نتائج نستخلصها مما سبق فنقول الدعوة إلى الله عز وجل وتوحيده هي مهمة الرسل وهي كذلك مهمة أتباع الرسل كما دلت عليه الآية فاتباع الرسل على الحق والحقيقة هم من يدعون الى الله اي يدعونها الى التوحيد ايضا احسن الناس قولا قول من دعا الى الله واحسن الناس عملا عمل من دعا الى الله ما الدليل على ان احسن الناس قولا سواء في المجالس في المحاضرات في الكتابات في المؤلفات ما اكثر الهراء في المجالس ما اكثر الهراء في الصحف ما اكثر الهراء في وسائل الاعلام من احسن هؤلاء قولا من دعا الى الله يقول ربنا تبارك وتعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين فاذا اردت أيها الشاب ان تكون من احسن الناس قولا ومن احسن الناس عملا وفعلا فعليك بهذا المسلك مسلك الأنبياء. ومن أحسن قول ممن دعي الله الى الله لا يستصعبها الإنسان بل كل مسلم يدعو الله أو لا وكل مسلم تدعو الله أنت أيها الأب في بيتك داعي إلى الله وأنت أيها الأم في بيتك داعي إلى الله تربين الأبناء على التوحيد والآداب والأخلاق والأب يربي الأبناء وهكذا تدعو إلى الله بفعلك. تدعو الى الله بلسان الحال او بلسان المقال تبذل الخير للمسلمين وغير المسلمين في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام إظهارك للصلاة في بلاد الكفر اعتزازك بدينك دعوة او لا؟ دعوة كم من الكفار اهتدى بسبب مسلم كان يصلي في أماكن عامة في المطارات يعتز بدينه بل إنك أيها المسلم وأنت تصلي في هذه الأماكن تستحضر أنك تدعو الله يراك الآلاف من الكفار فتدعو الى الله كم من الكفار اهتدى بسبب مسلم قد يكون هذا المسلم لم يقصد ذلك صلى في حديقة صلى في مطار صلى في الطائرة فراه من رآه استغرب وسأل دعي الله ولا ما دعا فلا أحد يا أخواني المشاهدين المشاهد يستصعب الدعوة لله ويظننا خاصة بفئة من الناس بل أنت في بيتك في مسجدك في, في محلك في عملك رأيت المدير والمسؤول لما يعنى بالصلاة ويهيئ مكان للصلاة ويراقب الموظفين على الصلاة داعي أو ليس بداعي داعي بل لو أهمل هذا يعاقب لما يعاقب عليه الوزر ووزر جميع الموظفين الذين معه لأن هذه الأولويات ليس الأولويات أنك تتابع هذا حضر وهذا غاب وهذا يعني موجود هذا غير موجود والصلاة الاهتمام لها بل أنت تدعي الله باهتمامك بمن تحت يدك يصلون أو لا يصلون وإنكرك المنكرات أو لا إذا رأى منكر مخالف الشرع يمنعه إذا أيده وشجعه عليه الوزر ووزر من نشر هذا المنكر إذن أنت أيها المسؤول في مؤسستك أنت أيها الأب وأنت أيها الأم في, في البيت داعي لله الله وهكذا المعلم في مدرسة إذن بابه واسع أو لا كل مسلم داعي لله الله فلا أحد يقول بأن هذه ليست مهمتي هذه مهمة الدعاء بل كل مسلم يدعو إلى الله بما أنعم الله على عز وجل عليه بوسائل الدعوة وهكذا إذا فتح الله عليه من فضله وأتقن مثلا لغة من اللغات يعني كثير من المسلمين تجد لديه لغات أو لا لماذا لا يوظفها في الدعاء الله هو يجيد لغة من اللغات ويقابل الكفار وخاصة الآن على وسائل التقنية أصبحت من خلال هذه الوسائل الحديثة وسائل التواصل الاجتماعي تستطيع ماذا؟ أن تدع تأمر بالخير أما أن يكون له حساب في تويتر في الفيسبوك في غيرها ولا يهتم بهذا بل تجد فيها من الهراء وربما الأوزار فلماذا لا توظف هذه الوسائل في الأمر بالمعروف عن المنكر الكلمه الطيبة ال ال الوصية ينفع الله بها آلاف البشر أو لا؟ فإذن أنا أوجه من هذا المنبر نصيحة لكل مسلم أنعم الله عليه بهذه الوسائل أن يترك اثرا فيحصل به الأجر عند الله وأنت في بيتك تدعو سواء في دعوتك لغير المسلمين وخاصة إذا كنت تجيد لغة أجنبية تسخرها في الدعوة الله بل هذا من زكاة العلم أو لا إذن الدعوة الله هي من أوجب الواجب الناس قولا وعمل من الله يقول الحسن البصري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية من صورة فصلة هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله من خلقه أجاب الله في دعوته ودع الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته هذا حبيب الله والمؤمنون أولياء الله يحبهم ويحبونه. فإذا أردت أن يحبك الله فعليك بهذا العظيم. فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لكل من دعا إلى الله هنيئا ثم هنيئا لكل من أسلم على يديه كافر هنيئا ثم هنيئا لكل من يهتدى على يديه ضال هنيئا ثم هنيئا لكل أب رب أبنائه التربية الحسنة هنيئا ثم هنيئا لكل أم ربت أبنائها التربية الحسنة وهي من المسؤوليات فهذا من الخير العظيم والشرف العظيم والعز الحقيقي الدعاء إلى الله وإلى توحيده هم أحسن الناس قولا وعملا مما يدل أيضا على همية الدعوه إلى الله وإلى توحيده وإخلاصه ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وهذا فيه بعث الدعاة إلى الله بعثه عالما وقاضيا ومعلما أوصاه بهذه الوصايا العظيمة التي هي وصية لكل الدعاه إلى الله وينبغي على الدعاه الى الله أن يعتبروا هذه وثيقة يعنوا بها قال له عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل كتاب أي ماذا اهل كتاب اما انهم من اليهود والنصارى او انهم ماذا يجيدون يجيدون الكتاب يعني ليسوا اناس جهال بل هم بل يكون عندك ماذا استعداد ربما يطرحون عليك إيش؟ شبه فهم ناس اهل كتاب فاذا هذا لابد ان تعرف ماذا حال من تدعو اليه وهذه هي البصيرة التي ذكرت في ماذا؟ في الآية إنك تأتي قوما أهل كتاب هذه هي البصيرة فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وهذا فيه فائدة ماذا؟ أن التوحيد هو ماذا؟ أول, ما أول واجب وهو آخر واجب فليكن أول ما تدعوهم إليه إذن التوحيد يبدأ به أول ما قبل كل شيء في رواية للبخاري إلى أن يوحد الله ما الفائدة من هذه الرواية فيها تفسير ماذا فيها تفسير معنى الشهادة وأن لا الا الله تعني ماذا تعني التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة فإنهم أطاعوك لذلك أي استجابوا ونطقوا بالتوحيد وعلموا ننتقل معهم للمرتبه الثاني وهي ماذا الصلاة فالصلاة أعظم الفرائض بعد التوحيد فهذا ينبغي للدعية أن يعنى بهذا التدرج فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك لاحظ الترتيب والبدء بالأهم فالمهم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صداقة والزكاة تسمى صداقة كما قال عز وجل خذ من أموالهم صداقة تطهرهم وتزكيهم بها صدقه تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أي على فقراء المسلمين أو على فقراء البلد يحتمل ولهذا اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد فمن قال أن تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أي تؤخذ من أغنياء البلد وترد على الفقراء قال إذن الزكاة لا تنقل بل هي لفقراء البلد من رأى الجواز قال المراد تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد ماذا على فقراء المسلمين وهذا من الاختلاف السائغ والجائز فإنهم أطعوك لذلك فاياك وكرائم أموالهم وهذا يتعلق أيضا ب ب ب ب ب يعني فيما يتعلق في فيما يؤخذ من الزكاة أنه لا يؤخذ من أنفس الأموال بل يؤخذ ماذا من أوسطها وهذا أدب من اداب التي ينبغي لمن يعنون بجمع الزكاة أن يتنبه له ثم قال له واتقي دعوة المظلوم في أدب أو ليس فيها أدب، مع أنه أرسله إلى ماذا إلى قوم أهل الكتاب. واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، حتى لو كان كافرا. فالظلم محرم حتى لو كان المظلوم كافرا. والله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم حتى لو كان كافرا. لماذا؟ ما السر؟ وهذا جانب يتعلق بالتوحيد ما السر في أن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب؟ لا حقم المظلوم يدعو وهو ساهل لا هنغافل ولا يدعو من قلب يدعو من القلب يدعو من القلب السر والله أعلم في كون دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله الحجاب هو الإخلاص والصدق والإلحاح مظلوم ليس له إلا الله لا مجال الله فيدعو حتى لو كان كافرا بإخلاص ولهذا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين الإنسان الذي في الفلك ويخشى الهلاك يدعو وهو سهل له ولا بصدق وإلحاح بصدق وإلحاح ولهذا قاله العلم بأن السر والله أعلم في أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إلا, لا إلا دخل الجنة مع أن كثير يقول لا اله في الرخاء السر في هذا الإخلاص ولا لا أرأيتم إنسان وهو يودع الدنيا يعرف انه انتهى فيتشهد أشهد ان لا إله إلا الله ما ظنكم يقولها رياء يقولها ساهن غافل يقولها ماذا في إخلاص ولهذا من كان آخر كلام من الدنيا لا إله الا الله دخل الجنة نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بلا إله إلا الله السر في هذا والله أعلم هو الإخلاص والصدق وإلا كثير من من يقولها في الرخاء لكن يقولها ماذا؟ وهو ساهل لا غافل ولهذا قد لا تنفعه وقد لا يكون لها من التأثير كما كان للتأثير لهذه الكلمة عندما قالها وهو يودع الدنيا هذا الحديث فيه دليل على أن أول واجب يجب على المكلف هو التوحيد وهو كذلك آخر واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله اذا اراد المسلم ان يدعي الله فاول ما يبدا به الدعوه الى التوحيد الذي هو معنى لا اله الا الله لماذا لسببين اولا ان جميع الاعمال لا تصح الا به فهو اصلها واساسها واذا لم يوجد فلا تنفع ما الفائدة تأمره بالصلاة ولا تأمره بالفضائل ولا تنهاها عن المنكرات تنهاها عن ترك تن يترك المخدرات ويترك التدخين ونحوها وهو اصلا ما يصلي وليس موحد هل الثام مفائدة لا ينفعه ما دام انه لم يوحد أي لا ينفعه عند الله ثم ايضا السبب الثاني أن معرفة التوحيد أول واجب على العباد فكان أول ما يبدا به الدعاه الى الله نختم بحديث سعد بن سهل بن سعد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا اعطي ان الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه وهذه اعظم منقبه لعلي رضي الله عنه فبات الناس يدوقون ليلتهم اي يخوضون ما ناموا لماذا لم ينام الصحابه لنيل هذا الشرف العظيم لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على الخير فكل واحد منهم يريد أن يكون هو ذلك الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله فلما أصبحوا غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجوا أن يعطاها قال أين علي بن أبي طالب؟ قيل هو يشتكي عينه يعني علي رضي الله عنه لم يسمع اصلا بالخبر وهذا فائدة الإيمان بالقضاء والقدر وأن الأسباب لا تنبع وحدها يعني أنت تبدل السبب بل مطلوب ومشروع بل يجب ومع ذلك قد لا تأتي النتائج كما ترجو وقد يأتي الأمر ولم يخطر لك على بات ويرزقك الله عز وجل من حيث لا تحتسب فقيل يشتقي عينه فأرسل إليه فأتي به فبصق في عينيه وهذا علم من أعلام النبوة ثم دعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية هذه من قبل علي الشاهد قال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم هذا فيه الأدب في دعوة الكفار وكذلك فيه الأدب في حال القتال القتال ليس المقصود منه سفك الدماء وإنما المقصود هدايه هداية هداية الناس فإذا أسلموا بهذا هو المطروب فلهذا انظر ما قال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم حتى تنزل بساحتهم ثم دعوهم إلى الإسلام حتى لو أنهم بلغهم الإسلام قبل ذلك لا يقال انهم قد بلغهم الاسلام بل يعاد دعوتهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه اي بعد ذلك اي من اللوازم والشروط ثم بين فضل الدعوه الى الله فوالله لن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم لاحظ حمر هنا بضم بضم الحاء وسكون الميم قالوا انفس الابن عند العرب أو المقصود به أنفس الأموال الذهب والفضة في السكون المين هذا الحديث فيه دليل على فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى نستنتج من هذه الشواهد من الآية في صورة يوسف ومن حديث معاذ وحديث سعد أن الآية من سورة يوسف فيها بيان أن كل الصحابة دعات إلى الله أي دعات إلى التوحيد وحديث معاد فيه أن معاذ رضي الله عنه كان من الدعاه إلى الله وفيه بيان نوع تلك الدعوة وهي التدرج أول ما يبدأ به ماذا؟ التوحيد حديث سهل بن سعد الذي فيه قصة علي رضي الله عنه فيه الدعوة ماذا إلى الإسلام والدعوة الاسلام هي دعوة ماذا إلى التوحيد فيكون هذان الحديثان بالنسبة للآية ك... كالتفصيل لما جاء في الآية أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني الدعوة إلى الله على بصيره هي دعوة إلى التوحيد إلى شهادة لا إله إلا الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله عز وجل سواء كانوا من الصحابة أو من بعدهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى الله على بصيرة أسألوا تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع ويجعلنا يجعلنا وإياكم وإخواننا المشاهدين والمشاهدات هداتا مهتدين دعاة إلى دين الله عز وجل هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد